تسعة. استمع إلى الكلمات وضع حركاتها قط عم جل حي قل مستشفى فخر قدر عن بعد كن لو Mektebe. قبل منذ موعد